طالُم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة ام من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ذنبا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 قد احتمل بهتان فقد احتمل بهتان واطمئنا مبنا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم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 سوف نؤتيه أجرا عظيما، وَمَن يُشَاقِفِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعُ عَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَاللِّي مَا تَوَلَّى وَنُصْلِي جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرَاتُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَيْضًا أَشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ذالك لما يشاء، وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَدْ ظَلَّ ضل ظَلَالاً بَعِيداً إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إلَّا إِناثاً وَإِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إلَّا شيطانا ايطان مريدا لعن الله وقال لاتتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا ضلا انهم تِكُنْ نَعْذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمِرًا خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا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 وَعْدَ اللَّهِ حَقَّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيْلًا